الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ابي القاسم رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما مع كتاب الورع للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه من روايه أبي بكر المروجي رحمه الله نواصل اليوم إن شاء الله تعالى من قول أبي بكر المروجي حدثنا الفريابي قال قيل لسفيان الثوري أو سئل عن الشرب من زمزم فقال إن وجدت دلوا شربته مرة أخرى إلى قراءة النص قال أبو بكر المروزي رحمة الله تعالى عليه قيل لسفيان أو سئل سفيان عن الشرب من زمزم فقال إن وجدت دلوا شربت هذا النص وثيق الصلة بالنصوص السابقة التي درسناها في المرة الماضية حول تورع العلماء وأهل الورع الدقيق عن الشرب من ماء زمزم بسبب أن ماء زمزم ينضح من البئر بالدلاء التي جعلها الأمراء أصحاب المال المشبوه على ذئر زمزم. من هنا كان الأئمة يتورعون ومن أئمة الورع الكبار سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه ولعل يومنا هذا يكون مع سفيان الثوري فإن بقي في الوقت ساعة انتقلنا إلى بقية المسائل إن شاء الله تعالى والسحول أبو عصان في الظلة يا شباب صدر أبو عصان صد الظلة لا أرضى سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري إمام الورع قال قتيب ابن سعيد يوم مات سفيان اليوم مات الورع من جميل كلامه رحمه الله تعالى عليه طلبت العلم فلم يكن لي نيه ثم رزقني الله تعالى النيه يعني طلب العلم كما يفعل الناس ذهب يطلب العلم هكذا ثم بصره الله تعالى فصارت له نية في طلب العلم أن يطلبه لله رب العالمين اقرأ باسم ربك فيكون طلب العلم لله لا يكون للدنيا ولا يكون للجاه ولا يكون لأي مصلحة من مصالح العباد وكانت أمه رحمة الله تعالى عليه تبصره بضرورة طلب العلم وهي التي تنفق عليه كان رحمة الله تعالى عليه من أهل الرباط وأهل الجهاد هو بغدادي لكنه يرابط حيث تكون السبور قال الفريابي والفريابي من أهل بلادنا فلسطين كانت بلده جنوب حيث على ساحل البحر أحد الثبور المطلة على البحر مباشرة الفريابي رحمه الله قال أتى سفيان بيت المقدس فأقام ثلاثة أيام ورابط لعسقلان أربعين يوما لاحظوا معنا بيت المقدس كانت ولا زالت طبعا في الداخل وعسقلان على الساحل والساحل كما ذكرت سابقا كان بحيرة من بحيرات روما يأتي الروم في أي لحظة فينتهبون ويزعجون أهل الإسلام فلذلك انتشر اهل العلم واهل الورع واهل الجهاد واهل الرباط سلاحهم ومضوا يحرسون السواحل واطراف البلاد الاسلاميه كما ذكرته في اكثر من موطن مضى في ساحلنا الشمالي هنا يعني بعيدا عن هذا المكان 14 كيلو كانت عسقلان وكانت تسقط بسهوله في يد الفرنجة ولذلك كان يكثر العلماء فيها حتى وجد صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى عليه انه لا بد من تدمير عسقلان والقضاء عليها حتى لا ياتي الفرنجة الصليبيون ويستقروا فيها بسهوله وتصير شوكه في خاصره بلاد الشام وفلسطين خاصة هذه المنطقة كانت من المناطق التي سجلت رباطات العلماء الصالحين ومنهم سفيان الثوري الذي رابط فيها أربعين يوما وكان يحدث الحديث ايضا في السلام ومن كلامه رحمة الله عليه قال الزهد زهدان زهد فريضة وزهد نافلة قال رحمه الله الزهد زهدان كأنما يقول الزهد نوعان زهد فريضة وزهد نافلة فالفرض أن تدع الفخرة والكبرياء والعلو والرياء والسمعة والتزين للناس الفريضة الكبرياء لله سبحانه وتعالى وكيف يعني المرء على الناس هذه المواطن لا خير فيها والذي يفخر على الناس يذله الله كان فرعون يفخر على الناس ويقول هذه الأمهار تجري من تحت ما أجرأه على الله وهو يقول ذلك فكان فرعون حيث علمتم اذله الله حتى قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل ولم تتقبل منه فإنما قالها في اللحظة الخاتمة التي لا توبة بعدها أسماء خروج الروح والنفذ الفرض أن تدع الفخرة الزهد جهدان فرض ونافله الفرض ان تدع الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعه والتزين للناس كل ما هو عند الناس ينبغي ان ينسى ولا تطلب من الناس ان يقولوا لك كلمه شكر واحده فاذا طلبتها انا قد قيل شو يعني ألا قد قيل إن الرجل يقاتل ليقال شجاع ألا قد قيل أول ما تسعر جهنم تسعر في ثلاثة منهم شهيد قاتل ليقال شهيد ألا قد قيل منهم عالم تعلم العلم ليقال عالم ألا قد قيل منهم جواد سخى بالمال ليقال جواد ألا قد قيل ومن هنا اسمع الناس تقول بدنا نعمل خدا يبيض وجهنا عند الناس الا تفكير بيضت وجهك عند الناس بكل بساطه يقولونها كانما المقصود من هذا الطعام أن ينظر, ان ينظر اليه ويقال وجهه ابيض طعامه جيد حلوياته متميزه الا تفكير من هنا ينبغي الا تصلب من الناس شيئا هذا موطن الزهد الواجب فان لم يفعل دخل العبد في رياءات وشركيات وضلالات نسال الله السلامه منها واما زهد الناس ان تدع ما اعطاك الله من الحلال الحلال أن تدع ما أعطاك الله من الحلال أن تدع ما أعطاك الله من الحلال فإذا تركت شيئا من ذلك صار فريضه عليك الا تتركه إلا لله أعطاك الله حلالا وقررت في نفسك أن تكون فيه من الزاهدين وقررت أن تتركه فإذا قررت ذلك وهو حلال ان تتركه فلا تتركه إلا لله لا تتركه ليقال زاهد لا تتركه ليقال ورع لا تترك شيئا إلا لله ولا تفعل شيئا إلا لله فإذا تركت شيئا من أجل الناس على قبتين سئل سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه ما الزهد قال سقوط المنزل أن تطمض سقوط المنزل كما كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو خواص طلبة العلم أحمل ذكرك لا يعرفك الناس إذا دخلت بين الناس أو خرجت من عند الناس لا يشعر بك أحد ما الزهد على فقوط المنزلة وقال ابن المبارك وهو الإمام المجاهد الجواد الكريم المعروف قال, قال لي سفيان الثوري إياك والشهرة فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة يعني كل من تعلم على أيديهم الإمام سفيان الثوري كان ينهاه عن الشهرة وقال ما رأيت للإنسان خيرا من أن يدخل جحرا ما رأيت للإنسان خيرا من أن يدخل جحرا سفيان الثوري يرى أن أفضل ما يكون فيه العبد أن يدخل في جحر لا يرى الناس ولا يرونه واذا خير العبد بين جحر يدخله وبين النار ساحسب اننا سنختار الجحر ولا نختار النار عبد الرحمن عفوا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عليه يسمع شيخه سفيان اياك والشهره وابتلي عبد الله بن المبارك بالشهره لكنه في مواطن كثيره كان يقسم بالله على من يطلع على امر منه الا يحدث به احدا كما وقع في ثغر من الثغور حين جاء الروم بصف كبير ووقف علج من علوج الروم امام المسلمين يتحداهم فخرج مسلم فقتله يعني ان العلج قتل المسلم ثم خرج ثاني وثالث ورابع وقتل سته من المسلمين ثم قام العلج يتبخر وخاف الناس فخرج عبد الله بن المبارك وقاتله فقتله ثم طلب اخر فقتل سته منهم ثم طلب من يخرج منهم للمبارزه فلم يخرج احد ثم حمل سيفه ودخل الصف اعني صف الكفار وقاتل يمنه ويسره ثم دار فاذا هو في صف المسلمين وكان قد وضع على وجهه لثمه فهجم الناس يريدون ان ينظروا من هو واذا احد طلبت العلم يحاول رفع اللسمة فيقول له حتى أنت يا فلان تشنع علينا حتى أنت يا فلان تشنع علينا لا يريد لعمله أن يشتهر إنما يطلب من الله ثم يقول لطالب العلم اياك أن تحدث إياك أن تحدث ثم حدث بعد وفاته عليه رحمة الله تعالى من كلامه، كلام سفيان الثوري رحمه الله، السلامه في السلامة في أن لا تحب أن تعرف السلامة، سلامة الدين، سلامة الآخرة أن يكره قلبك أن تعرف أن لا تريد بالعمل أن يعرفك الناس. الرجل يقاتل شجاعه الرجل يقاتل غنيه الرجل الرجل من في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله سلامه الدين ان لا تعرف ابدا قال يوسف بن اخبار احد تلاميذ سفيان الثوري وهو من العلماء اصحاب الورع الورع الدقيق الصافي يقول ما رأيت قال سمعت سفيان يقول ما رأيت الزهد في شيء اقل منه في الرئاسة يعني طلب الرئاسة عند الناس معظم في قلوبهم تطلبه الناس وتحرص عليه يقول سفيان ترى الرجل يجهد في المطعم والمشرب والمال والسياد فإذا نوزع الرئاسة حامى عليها وعادها إذا نوزع في الرئاسة حامى عليها جعل لها عمل وعاد فيها عاد الناس من أجل أن يبقى رئيسا فيما هو فيه ومن هنا كثرة الرشاوي وكثرة البراطيل، وكثرة العداء العداءات بين خلق الله تعالى وسبب ذلك كله أن ناسا منا لا يعجبها إلا أن تكون في الرئاسات هذا موطن خطير فرصفت المسلم سليما سليما من كل شيء فإذا جاء ذكر الرئاسات دخل الشيطان خالد بن الوليد عليه, عليه نضوان الله تعالى في معارك الشام الشمالية في اليرموك والروم بمئات الآلاف يواجهون المسلمين يأتيه كتاب بسيط يجعل الولاية في أبي عبيدة وينزل وينزل خالد خالد صاحب السيف المسلول في سبيل الله ينزله عمر عن الرئاسه فيهمس له انها فتنه فيقول لا اما وهو موجود فلا لا يستسلم لطلب الرئاسه حب الرئاسه أقصى اهل الصلاح من صلاحهم حب الرئاسة اصاب الناس فأذهب نومهم نومه يطير من أجل طلب الرئاسة حتى إن أحدهم يطلب الموت إذا مست رئاسته بشيء وما المعارك التي تجري بين الناس في كثير من البلاد في القديم والحديث والمستقبل ايضا إلا في طلب الرئاسات إلا أهل الورح الذين يؤبون أنفسهم على أن لا يطلبوا من هذه الدنيا شيئا الرئاسة لا تزيده فخرا، ولا تعطيه مكانة ولا تعظمه عند الناس وربما لا تعظمه عند الله ولذلك إذا قيل للإنسان أنت رئيس في كذا فعليه أن يفر إن استطاع يذهب في المطعم والمشرب والمال والسياس الرجل يذهب في كل هذا فان وزع الرئاسه حاما عليها وعادا بصير هو واخوه عدو لا هو وابوه عدو هو وعمه عدو وانا احسب ان النماذج تملا الميدان ان من الذين يعيشون الان بين العرب والمسلمين من قتل اباه من أجل الرئاسة ومن سجن والده من أجل الرئاسة ومن ومن ومن من أجل الرئاسة من أجل أن يلقى وشار إليه بالبنان أنه هو الرئيس أنه هو الأمير أنه هو الملك وما دون ذلك يتنازع عليه الناس كثيرا رحمة الله تعالى عليه قال عبيد بن جناد حدثنا عطاء بن مسلم قال لما استخلف المهدي بعث الى سفيان المهدي صار خليفه بعث الى سفيان فلما دخل عليه خلع خاتمه كان الخليفه دائما يكون خاتم عليه النقش ابتدعه الذي تختم به الاوراق وتجري بها الجرايات والعطاعات وكل الأشياء خلع الخاتم ورمى به إليه خذ كل شيء وقال يا أبا عبد الله هذا خاتمي فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة ماذا شئت أن تفعل ففعل واختم هذا خاتمي قول واحد اثنين ثلاثة وقت ويلتزم الناس بالكتاب والسنة فأخذ الخاتم بيده وقال تأذن في كلام يا أمير المؤمنين قال عبيد لعطاء قال له يا أمير المؤمنين استكترين عليه سفيان الثوري يقول له يا أمير المؤمنين قال نعم قال أتكلم على أني آمن قال تكلم نعم قال لا تبعث إلي حتى آتي ولا تعطني حتى أسألك طبعا هو حيجي يجي حي يطلب منه لا فغضب وهم به تذكره أنه أعطاه الأمان كتاب السنة تختفي إنه يغضب منه إذا قال له ذلك هذا دليل واضح جدا على انه انما اراد ان يضحك عليه كما يضحك كثيرا من الحكام على العلماء قال فغضب و فقال به فقال له كاتبه اليس قد أممته قال بلا فلما خرج حاس به اصحابه طلبة العلم احتفوا بسفيان الثوري قالوا ما منعك وقد امرك ان تعمل في الأمة بالكتاب والسنه فاستصغر عقولهم فاستصغر عقولهم فمنتم جاذين قلت له لا ترسل الي حتى اتيت فغضب وهم بي هذا من دعاه الكتاب والسنه لو كان داعيه للكتاب والسنه لقال له نعم ولأبد له ما يؤيد الكتاب والسنة فلما خلج حفظ به أفعاده وقالوا ما منعت وقد أمرك أن تعمل في الأمة بالكتاب والسنة فاستطرى عقولهم الذي يصدق الحكام دون غارب قال في الزمن الماضي في القرن الثاني فكيف في زماننا وقروننا هذا؟ ورايت بعض اهل العلم واللحى يذهبون الى الحكام يبايعونهم. ابايعك على العمل بالكتاب والسنه والحكام يضحكون منهم ويتوهونهم في متاهات الحياه يرسل لهم من يقول له خذ هذه مئه ألف دولار خذ هذه عشرين ألف دولار خذ يصير يا اخوانا كما يقول سفيان بعد قليل كان سفيان يقول إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة ما طلبوها ولا عملوا من أجلها فاتركوا لهم الدنيا تنزه عما في أيديهم هذا الشديد الباطش للحكام والأمراء نسمع ماذا يقول العجلي في سيرته قال هاجر سفيان الثوري نفسه من جمال الى مكة من بغداد للبطر للكوفة لمكة كده اجير بالطريق هاجر نفسه من جمال الى مكة فامروه ان يعمل لهم خبزه جهزين اكل خبز فلم تجئ جيدا صنع خبزا غير جيد فضربه الجمال ضرب الجمال سفيان الثوري فلما قدموا مكة دخل الجمال فإذا سفيان قد اجتمع الناس، فسأل فقالوا هذا سفيان الثوري فلما انفض عنه الناس تقدم الجمال إليه وقال لم نعرفك يا أبا عبد الله يعني يطلب أن يسامحه قال من يفسد طعام الناس يصيبه اكثر من ذلك يعني اللي عملتوا إنتوا قليل أمام الحاكم أسد يصيبه بما يؤذيه وأمام الناس يضرب ولا يتكلم كلمة واحدة عن سفيان قال عن هؤلاء الأمراء والحكام ليس أخاف إهانتهم إنما أخاف كرامتهم، فلا أرى سيئتهم سيئة إذا أعطانا المال وصار الهدايا وصار يبعثلنا العدية وصار يبعثلنا الراكب ويأخذ ابني علمه ويعطي لبنتي وظيفة ويعطي لزوجتي تفريج وخذ من الاخير بصير اشوف السيئه ابتدات حسنا لها وجه بصير اشوفه اذا فتح النار على المظاهره وقتل الناس في الشارع خروج على السلطان والخارج يدفع ولو ترك هؤلاء لا فعلوا بنصير هيك واذا رايناه يقرب من وجه اليهود قلنا نعم الزهاد يحتاج إلى مكافأة ونحن لا نملك وما يوجد عندنا ما نقاتلهم به والله أمر بالإعداد ولا نملك عدة لهم يبدو انطير هكذا يصير أهل العلم يسوق للحكام والأمراء ولا يرى سيئتهم سيئة كل الذي يفعله هؤلاء يصير متقبلا ليس أخاف إهانتهم إذا بطش لي السلطان ليس أخاف إهانته إنما أخاف كريمته فأصير أرى سيئتهم غير سيئة قال سفيان ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبه اذا تري العبد فتلك نعمة وإذا جاءه الرخاء فذلك مصيبة كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر قال شجاع بن الوليد كنت احج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر عن ماذا حسبته سيقول عن ذكر الله وإذا به يقول من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا والله يا إخواننا هذه مواطن الابتلاء الحقيقي إننا نرى المنكر ولا نستطيع أن ننكر إننا نرى المنكر ولا نستطيع أن ننكر حتى صار إنكار المنكر في بلادنا منكرا يعني إذا رأيت رجلا يغتاب وتقول له هذه غيبه يزدرك واذا رايت متبرجه وقلت استغفر الله يا اختا يرمقك الناس بالعيون ويسدونك واذا رايت ورايت ورايت كل هذا حتى صار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا منكرا ومطلوب من اهل الدين واهل الدعوه ان يأمروا بالمعروف وان ينهوا عن المنكر فان المنكر قد طغى في البلاد وصار موجودا في كل مكان نخاف من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اجل المجامله يجامل بعضنا بعضا ندهن لهم ويدهنوا لنا ولا نامرهم بالمعروف ولا ننهاهم عن المنكر وتجد لنا تسويغات وتجد لنا تسويفات نقول من عند انفسنا ما يسوغ للناس المنكر الذي هم عليه هذه مواطن ينبغي أن نتعلم من مثل سبيان الثوري أننا إذا رأينا المنكر أن نقول هذا منكر بطريقة لا تؤدي إلى منكر وفساد ولكن تؤدي إلى زوال المنكر ولا نصبر على رؤية المنكر إن الشكوت عن المنكر في بلاد الإسلام قد جعل المنكر امرا طبيعيا بنات المسلمين في طول بلاد الاسلام وعرضها الا ما رحم الله كاسيات عاريات ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذا الباب قليلون حتى لقد يئس الخطباء ان يتكلموا عنها والوعاظ كذلك والمرابطون كذلك كانما هذه المساله لا يتحدث فيها نعوذ بالله من السوء قال يحيى القطان سفيان الثوري فوق مالك في كل شيء أرأيتم كم عظمة الإمام مالك هنا يقول فوق مالك في كل شيء قال الإمام الذهبي رحمه الله قد كان سفيان رأسا في الزهد طبعا زي محمد هنة كان هو امام الزهد والورا كان رأسا في الزهد والتاله يعني طلب ما عند الله والخوف سيأتي ذكر خوفه بعد قليل كان رأسا في الحفظ رأسا في معرفة الآثار رأسا في الفقه لا يخاف في الله لوم تلائم كان من أئمة الدين وقد اشتد على الأمراء ولم يداهدهم حتى فر منهم في البلاد يفر إلى مكة فيطلبونه فيها ثم يفر إلى البصره فيطلبونه فيها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويجوع ويتشرد حتى لا يجد قوت يومه يمر به أحد أصحابه يقول له السلام عليكم فلا يرد عليه يقول له إن معي طعاما من أختك بعثته لك من العراق في مكة هو قال أسعى علي به فوالله منذ ثلاثة أيام ما ذقت دواء ولا شيء عالم إمام رأس في كل خير يفر من الظالمين وألماء سوء في زماننا هذا يسوقون اللجوء للظلمة ويرون أن هؤلاء الحكام الذين لا يؤمنون لديننا شريعة ومنهاجا وناظما للحياة يرونهم أمراء مسلمين وسمعهم وطاعتهم واجبة فلا حول ولا قوة إلا بالله هذه سنة الأئمة سفيان التولي كان راسا في العلم في الحظ في الورع في الزهد في الجهاد في الرضاق لن يكن يرى أن حكام زمانه في القرن الثاني 140 150 130 في القرن الثاني ما كان يرى أنهم يصلحون أن يكون أهل في فيسر منهم بدينه وعندنا بعض أهل العلم يريد أن يقول للناس حتى هؤلاء العلمانيين الذين تسلطوا على بلاد الإسلام صاروا ولاة أمر للمسلمين فلا يصلح الجهاد إلا بإذنهم ولا يصلح القتال إلا بإذنهم وإذا سالموا وجب علينا أن نسالم وإذا انبطحوا للعدو علينا أن ننبطح علماء يروجون مثل هذا الفكر هؤلاء ائمتنا امامنا الثوري هؤلاء ائمتنا الذين علمونا كيف نتمزه عن الحكام الظلمة والحكام الفجرة والحكام العلمانيين وأن لا نرضى لهم بأي شيء يقر عيونهم مطلقا وهنا نستحضر مواقف علمائنا جميعا الذين كانوا من هذا القبيل حتى من استحضر استحضر الحسين بن علي استحضر الحسين بن علي عليه رضوان الله تعالى وهو يخرج على الظلمة ويقاتلهم بسيفه وياخذ البيعة من الناس الصاحب احمد بن نصر الخزاعي احمد بن نصر الخزاعي الذي يجند الجن ويجمع الرايات ويجلس الجلسات ويقيم المواعيد للانقضاض على هؤلاء الحكام الظلمه هذا منهج ودين هذا منهج ودين والتنعج للسلطين ليس من الدين في شيء الذين باعوا الاخره من اجل دنيا السلاطين دينهم ليس من الله في شيء ينبغي أن يعلم هذا أن هؤلاء الذين يجرون وراء الصلاطين في بلاد العرب والإسلام ويعطونهم ويرضون عنهم ويسوّبون لهم ويحاولون تجميل طورتهم ويقولون للناس إنهم أمراء الإسلام وأنهم خلفاء الإسلام هؤلاء ضللوا طلبة العلم ظللوا طلبة العلم هؤلاء فتقوا طلبة العلم الذين يقولون عن هؤلاء الحكام ظلمة وليسوا اهل اسلام وايمان وجعلوا هؤلاء الظلمة في قيمة عمر بن الخطاب وامثاله من الخلفاء والصالحين منهج الامام سفيان الثوري وسعيد بن جبير ومحمد بن ومحمد بن الأشع والحسين بن علي وكثيرين منهجهم قائم على اقامه العدل ومواجهة هؤلاء الحكام ولو كلفنا ذلك انفسنا كان يفر من الحكام الظلم من البلاد ويعلن بعدائهم قال محمد بن عبد الوهاب ما رأيت الأمير والغني أذل منهما في مجلس سفيان إذا جاء أمير إلى مجلس سفيان أذله دخل عليه عم المهدي يعوده وهو مريض فدار له ظهره ما ورى لوجهه وأمره أن يخرج من عنده كان إذا دخل عليه الحكام زجرهم ونهرهم ولم يسمع إليهم فكان يذلهم في مجلسه لانه ما طلب ما عندهم طلب ما عند الله ووجدنا الائمه يثنون على مواقفه هذه الامام الذهبي الامام الكبير يقول عنه رأس في الورع رأس في الدين رأس في الزهد رأس في العلم رأس في كفه اذا هذا راسنا الذي نتبعه اليوم حين نعلن عن معادات هؤلاء الحكام العلمانيين. الذين يريدون ان يتخذوا ديننا لعبا ولهوا الذين لا, لا الذين يظهرون لك ويخفون وجها اخر. ونماذجهم في العالم العربي والاسلامي كثيرة. ومن زهده وورعه رحمة الله تعالى عليه ورسته انه التقى يوما مع الفضيل بن عياض. فبين بن عياط مشهور من اهل الورع كان منقطعا في مكه المكرمه فتذاكرا جلسوا يتذاكران فبكى هذا يبكي وهذا يبكي وكان مجلسهما في الحرم معروفا فقال سفيان اني لأرجو ان يكون مجلسنا هذا اعظم مجلس جلسناه بركه سرحت هذا المجلس رفقه وإيمان وإسلام وخشوع وبكاء وأوبة ورجوع إلى الله قال أحتب أن مجلسنا هذا من أعظم مجالس ما بركه فقال الفضيل لكني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه شؤنا أليس نظرت إلي أحسن ما عندك فتزينت به لي وتزينت لك فعبدتني وعبدتك فعبدتني وعبدتك يعتبر ان يتزين المرء للمرء يطلب رضا عباده فعبدتني وعبدتك فبكى سفيان حتى على نحيبه ثم قال احييتني احياك الله لأنه بعدها لا يريد أن يعمل عملا من أعمال من هذا القبيل الذي فيه طلب ما عند المال قال سفيان: من سر بالدنيا نزع خوف الآخرة من قلبه فرحان بالدنيا يطلب ما في الدنيا نزع خوف الآخرة من قلبه قال حفص بن زياد. كنا نتعزى عن الدنيا بمجلس سفيان اذا جلس الناس للدنيا وراوها عظيمه جلسنا عند سفيان فراينا الدنيا لا شيء عن يعلى بن عبيد قال قال سفيان لو كان معكم من يرفع حديثكم الى السلطان اكنتم تتكلمون بشيء لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ لو في واحد قتاج في المجلس يسمع كلام الناس وينقله للظلمة أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا لا نتكلم قال فإن معكم من يرفع الحديث لمن؟ لله فان معكم من يرفع الحديث لله وجدتني واخواني وكثيرين نحطاط في الكلام حتى اننا نخترع اجهزه وصار من عادات جلساتنا ان نبعد الجوال في مكان بعيد نحطاط من ان يتجسس الجوال علينا ولكن ما فطننا احد الا سفيان ان هناك من يرفع الكلام هناك من يرفعه الى الله فينبغي ان نبحث عن جهاز يمنع هذه الرفعه واحسب انه جهاز جهاز ماذا الورع بدو يصير عندنا جهاز الورع لما نقول شيل الجولات نقول كمان ايش و تحط جهاز الورع لماذا ينبهنا أن الكلام مرفوع أن الكلام سيرفع فإذا تكلمنا كلمة قال لنا في هذا الورع توقف فتوقفنا في منهج تربوي عتيق. عين في بعض مجالسنا من, من اسمه بابط الغيبة له قروم استشعار إذا وجد أن هيئة الكلام ستمتهي إلى غيبه قال بس لا تتكلموا مثل ماذا مثل دائما كيف فلان بعد السطر الاول بخير السطر الثاني بخير بعد السطر الثاني شويه بتيجي كلمه ولكن وبعدها بيخش علينا الشيطان جهاز الورع هذا بده يستشعر من بدري من اول كلمه وهو عماله بده يقول كيف فلان بيتيقظ يقول لا توقفوا فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليطمت يتوقف لا يتكلم بدنا جهاز ورع يا إخواننا لو في جهاز ورع زي ما في اليوم جهاز شرطة وجهاز تنفيذيه وجهاز أمن وقائي الله يسهل عليه وجهاز كذا وجهاز كذا لو كان الوضع اليوم في جهاز اسمه جهاز ورع واجه في الجامعة ويشوف الواحد من الجيل وراءه ويضربه بالكرباج كان ايش بنعمل دائما واحد فينا معاه شنطه وراءه اذا خلت بيطلع. دائما ليه لانه في عصا وراء ظهورنا طب في عصا يا اخواننا في عصا ويوم القيامه في عصي وفي ضرب وفي نار ويؤذى من يذهب وراءه ويؤذى من يقع فيما لا يلزم لا لابد من التنبّه لمثل هذا الامر قال فان معكم من يرفع الحديث قال السريابي ذكر لكم في أول الحديث انه من اهل بلادنا فلسطين جنوب حيث في بلد اسمها الطيسريه قال السريابي زاره ابن المبارك طبعا ابن المبارك يا اخواننا زار معظم الشام هيك بالضبط قالوا يعني وين في مكان علم في الشام دا فدخل معظم مدن بلادنا بلاد الشام وفلسطين قال زارني بن المبارك فقال اخرج الي حديث الثوري يقول الفريابي اخرج الي حديث الثوري قال فأخرجته اليه فجعل يقرا ويبكي حتى افضل لحيته وقال رحمه الله ما ارى اني ارى مثله ابدا لا في مثله مطلقا لا يرى مثله يبكي العلماء ويبكي الزهاد ويبكي الصالحين روى ضمرة عن سفيان قال هذه عبارة جميلة قال يسجر الغلام لسبع يعني بغير اسنانه اللبنيه لسبع ويحتلم بعد سبع على 14 ثم ينتهي طوله بعد سبع على 21 وعشرين. ثم يتكامل عقله بعد سبع ثم هي التجارب بعد كلمه جميله واحسب انها من الكلمات التي ينبغي ان يفاد منها فان التجارب بعد السن الكبير مهمه في تعليم الناس وهل تريد عظه اكثر من هذا الكتاب المفتوح هذا يقف وهذا يقعد هذا يضل وهذا يقوي. هذا يعود إلى أجده وهذا يعود إلى دينه تريد شيئا أكثر من هذا ورعه لو سألنا منبر الخلفاء على حداثه عهده لقال نعم صعدني من ومن ومن وصعدني من ومن ثم يحدثنا عن من صعده لو أنه يتكلم لقال لنا وظل ممن ضعدني كثير على منبر الخلفاء سمعت يوما خطيبا يقول وإذا دخل الجيش الإسرائيلي علينا في معسكرنا سألت شيخي فقال لي اغلق عليك بابك لفكرها بكنا بين الحمد عبد الله أغلق عليك بابك هم على المنبر بل له المضللون وبقية الخبر كثير سلوا المنبر الخلفاء يحدثكم سلوا كبار السن يحدثونكم كم ضلناكم بسبب المصاحبة والاتكاء على أحوال الدنيا كان رحمة الله تعالى عليه يقول لا يجتمع حب علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما إلا في قلوب نبلاء الرجال الله يبشركم بالخير لا يجتمع حب علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما الا بقلوب نبلاء الرجال لان الناس بسبب تشيع الشيعة وكثرة كلامها ستتكلم على عثمان وتنال من عثمان وتناضقه علمانية يكتبون ضد عثمان وخفيفا في مصر قتله ابناء الحركة الرائدة لكلامه على عثمان في الوقت الحاضر كل هذا انتقاما لسيدنا عثمان الناس اليوم النبلاء من الرجال من يحب اصحاب النبي جميعا صلى الله عليه وسلم ومن يجتمع في قلبه حب عثمان وحب علي فأنتم إن شاء الله منهم في المدرة الصحيحة التي تنزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا منزلة واحدة وتساوي بينهم وتقدم من قدمه الله ورسوله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على هذا آهدنا الله وعلى هذا أعطينا طبق قلوبنا رضي الله تعالى عن اصحاب نبينا أجمعين في الوقت المبكر كان يرى أن من نبل الرجل أن يجمع بين حبهما عليهما جميعا رضوان الله تعالى قال أبو نعيم كان سفيان إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما من خوفه من الله سبحانه وتعالى كان رحمه الله يدعو ويقول اني لاسال الله تعالى ان يذهب عني من خوفه من كثره خوفه من الله يقول اللهم خفف علي خوفك من شده خوفه من الله قال ابن مهدي كنت ارمق انظر اشوف سفيان في الليله بعد الليله ينغض مرعوبا ينادي النار النار خايف النار النار شغلني ذكر النار عن النوم وعن الشهوات قال ابن المهدي رحمه الله كنت لا استطيع سماع قراءه القران من سفيان من كثره بكائه ان احدنا ينام فيرى الرؤيا المزعجه في نومه يستيقظ منها لا يستطيع ان يعود الى النوم مره اخرى خوفا منها فكيف لا نخاف من النار كما يخاف سفيان وقصصه وحكاياته كثيره بهذا ينتهي درسه وحتى نبصر درسنا القادم اقرا عليكم مفاتيحه ان شاء الله تعالى قال ابو بكر المروزي سمعت ابا عبد الله وذكر ورع شعيب بن حرب فقال لقد دفقق ليس لك أن تطين الحائط من خارج لئلا يخرج في الطريق قال سمعت ابن حرب يقول نحتمل لأحد نحتمل لوهيد وكان يشرب بدلوه وحدثنا أبو بكر قال سمعت محمد بن عبد الله البزاري يقول سمعت شعيب بن حرب يقول لك ان تطين الحائط من خارج وليس لك ان تجفصه لعله ان يخرج في الطريق سمعت محمد بن عبد الله يقول رأيت قد بنوا درجة لمسجد شعيب في الطريق فقال لا وضعت رجلي عليها حتى تهدم لعلنا ندرس هذه المسائل في غدنا ان شاء الله تعالى علمنا الله واياكم الفقه والدين للورى اللهم احفظ علينا ديننا وايماننا اللهم احفظ علينا ديننا وايماننا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدن اللهم تعالى علما اللهم ارحمنا يوم نلقاك اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم استعملنا في سبيلك اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم استعملنا في جهاد استعملنا في العلم واستعملنا في الوراء واستعملنا في كل عبادة أن تفرضى عنها يا ربنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم أرحم شهداءنا اللهم أرحم شهداءنا اللهم أشراء جرحانا، اللهم أرجع لنا اللهم اجمعنا على ما يجمع عليه الصالحون اللهم حذر بيت المقدس وأكناف بيت المقدس اللهم رد المسلمين إلى دينك ربدا جميلا وحسبنا الله ونعم الوكيل وصل اللَّهُ على جيدنا محمدهم